قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجراً مرتين بما صبروا، ويدرعون بالحسنات السيئة، ومما رزقناه مينفقون.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 وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون أَفَمَوَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَأَقِيهِ كَمَمْتَعْنَاهُ كَمَمْتَعْنَاهُ مَتَاعًا حَيَاتِ الْجُنُيْيَةِ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة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 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من كنوز ما ان مفاتحه واتيناه من كنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه اول إذ قال لَوْ قَوْمُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغِي فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ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 وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانه بالأمس يقولون وإكأن الله يبسط الرزق وإكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا فلا الكاذبين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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعداب الله ولن جاء نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا مَا يُؤْذَنُ لَهُ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقه فانجاه الله فانجاه الله من النار إن في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون قال إن متخذتم من دون الله أوثنم ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض وما أوكم النار وما لكم من ناصرين فأمن لهولو وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 إلا مرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجзам من السماء رجзам من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدينا خاوم شعيبا فقال يا قوم عبود الله ورج اليوم الآخر فقال يا قوم عبود الله ورج اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جادمين وعاد وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات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 ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُوا مَا وُحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ